رب قد أتيتني من المرح وعلمتني, وعلمتني من تاوير الحذير فاضرة سماواتي ورب أنت ولي انت وليه في الدنيا والاخره توفني مسلما توفني مسلما بالصالحين ذلك من الغيب نوحيه اليه وما كنت لديه نوح معوا أمرهم وهم ينكرون وما أدروا الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه إن هو إلا ذكر من إلا فلاية في السماوات في السماوات ونظر يمرون عليها وما إلا وهم عنها تَأْتِي <تصفيق> يَوْمَ غَاشِيَةٍ أَتَأَمَّلُ أَمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بني فمي أدعو إلى الله على بطيعتنا وما استفعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وما تَغْنَمُ قَدْرُكَ إِلَّا رب العالمين وكيف كان الذين خير للذين حتى إلى السريع كرسل وظنوا وظنوا أنهم قد كسرقوا جاءهم نصنا جاءهم من, من نشاء ولا يوضب سناعة القوم الْمُجْرِمِ لقد كان في قططهم عبرة لأولى لا كان حديثا يهزا ولكن تخطيق الذي بين شيء وتخطي كل شيء وهدوه عحمة وهدوه لقوم آآ يا جرح كذاب والذي <سؤال> أردن إليك من ربك الحق ولكن أسرى الناس لا يؤمنون الله الذي رمع السماوات بغير وتقطع الشرس والقمر كل يجري لأدل مسمى يُدَبِّرُ لَنَا يُدْبِرُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُنَا أَنَّتُ بِالْقَائِمِينَ إِن كُنتُمْ تَرَوْنَ وَهُوَ يغسي الليلة النهار إن في ذلك لآيا في القوم يتذكرون وفي الأرض سفع وججاع أرض وجنات وجنات من أحداث وَنَحْنُ نَطْوِي وَرْقَ اللَّيْلِ وَضَيْرَ النَّهَارِ وَضَيْرَ اللَّيْلِ وَرْقَ الصَّالِحِينَ وَاحِدَةٌ وَنَغْطِي بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا تَأْذَنُ لِفَاعِلِهِ قَوْلُهُ أَيذا كُنَّا تُغْرَبَنَّا نَذِيقُ خَطْبَ الْمَجْرِيذ أَيذا الَّذِينَ وَقُونَ نَارًا اِجْلَسَنَ لَهُمْ أَحْلَاقُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَارِدُونَ فِي تعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاء وإن ربك لدو مغفرة للناس على ويقول الذين إننا نأمر وذلك لكل قوم هذا الله يعلم ما تحمل كل وهو تخيط الأرحام وما تستعاد وكل شيء إلا دهو بمقدار عالم الغيب الشهادة الكثير المتعاد سواء منكم من فر القول ومن به ومن له عقبات من بين يديه, يديه ومن خلقه يحفظونه من أجل الله إن الله نغير ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم وإذا الله بقوم سوءا فلا مغزلا وما لهم من دونه من هو الذي يريده الزرط خوفا وطمعا ويرشع السعالة بطال ويستنفع الضعد بحرشه والملاكة من خيفته ويرفل الصواعق فيصيب بها من يشاء, يشاء وهم يجادلون في وهو شديد المفان له دحوة الحطة والذين يبعون من دونه لا يستخدمون له بشيء لا له بشيء إِلَّا كَذَابٍ تَكْسِبُهُ الْمَاحِنُ يَدُلُّهَا الْحَقُّ الْحُصَيْنُ وَالنَّاسُ الْمِنْ بَعْدِهِ وَالنَّاسُ الْمُنْكَرُونَ الْكَافِرُونَ وَالنَّاسُ الْمُنْكَرُونَ الْكَافِرُونَ وَالنَّاسُ الْمُنْكَرُونَ الْكَافِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْلُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ طَوْحًا وَكَوْحًا وَكَوْحًا وَبِمَالُهُ ولا طاع قل من رب السماوات ونرزق لله قل ألا يملكون لأمك في النفار ولا درا قل هل يستوي أعمى أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرْسَاءَ خَلَطُوا كَخَلْقِهِ فَتُشَابَعُوا خَلْقُ عَلَيْهِكِ قُلِ اللَّهُ خَالَقُ كل شِيْءِ وَهُ الْوَالِقُ الْقَبَالِ أَنْزَلَ مِنَ وي organizational نستنصر ذل الله بنا ومن ما عيب الغارة حلية لونتا الزبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد في الأرض. كذلك الذين اتخذوا عبدهن اوله والذين لم له وأنا أسوار الجهل وفي